فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ وَلَن تَفْعَلُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ويضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل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 فَقَالَ أَنْبئُنِ بِأَسْمَاءِهَا أُلَاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا صُبْحَ أَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟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 هنا كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل ذكرون عمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 والله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة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 فهولكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا هنالك ما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 وَإِنَّ إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة, مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وإن منها لما يشقق فيخرج منه المال وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن الله بغافل عم ما تعملون فتتقمعون أيؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقّد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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذت من عند الله عهدا قل أتخذت عهدا يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته.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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَوَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا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 أَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ تُمْ فَفَرِيقًا كَذَبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا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 وشاءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله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 به إيمانكم إن كنتم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 قل من كان عدو والجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدو وبرصال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اختراه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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 في الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل انه هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما من الله من ولي ولا نصير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 وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَلِالطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير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 وأرنا مناسكنا وتبعلنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْغَبُ عَمِلَتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ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 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا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 تولوا فانما هم في شقاق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 وعيل ويسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبّلتهم التي كانوا عليها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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفعنا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 لا ايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم اولئك الذين استروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلافوا في الكتاب لفي سقاق بعيد. ليس البرء أنتم والوجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البرء من آمن بالله، ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي.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 يا أيها الذين آمنوا قُتِبَ عليكم القصاص في القتلى الحُرُّ بالحُرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى فمن عُفِيَ له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمَعروفِ وأداءٌ إليه بإحسان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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْتَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْلَّهِ وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْمَنَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا وَآمِنُوا بِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبيل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 تهو فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.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 رقاب <تصفيق>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 ثم أفيد من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله فذكر الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة ومنهم من يقول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 ومن الناس من يشري نفسه ابتراء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة, والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه.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 كان الناس أمته واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينة بغير بينهم.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 ولو ساء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المسركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مسركة ولو أعجبتكم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 ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعونتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا, إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أمسكوهن أو سبحه النبي معروف ولا تمسكوه نضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ زُوَاعًا وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْرُضُكُمْ بِهِ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 وعلى المولود له رزقهن وكسرتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 وقد فرضتم لهم نفريضه فنص ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقد نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال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 لَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا نَاطَقَتْ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتنو ولكن الله يفعل ما يريد يا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 واخرجونهم <تصفيق>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 خل على كل جبن منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أمورا في سبيل الله كمثل حبة أمبت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا من صدقة يتبعها أذى والله وني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم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 وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابن أصابها وابن فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون ذا صير أيود أحدكم أن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 واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم موفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهل خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولا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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربى فمن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 أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارت حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها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 وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمنه يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول فيه لا تكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخذنا